إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي لَأْتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى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 فلبست سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذان لا ساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى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 وَلَ أُوقَطِعَ أَدَكُمْ وَأَجُلَكُم مِنْ خلِلَافِون وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ فِي جُدُوعَّخلِ وَلَ تَعَلَمٌ وَلَ تَعَلََُّ أَشَدُّ عَذاابَو وَأَبَقاق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 إِنَّ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَسَلَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 وانظر الى الهك الذي وقت عليه عاكفا لنحرقه لنحرقه ثم لننسفه في اليم من اسفاه انما الهكم الله الذي لا اله الا هو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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحسر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عسرا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 يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ الْآتِيَةُ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 وَكَذَلِكَ أَزَلناَاهُ قُرْآنَ عرَبَ وَصََّّفْْنَا فِيهِ مِنَوعيد وَصََّفْناَا فِيهِ مِنَ الْوعيدِ, الوعيد لَعَهُم يَتَّقُونَ أَو يُحدِثُ لَهُم ذِكْرىَ فَتَعَلَ اللَّهُ المَلِكُ الحَّ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 والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا